بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال وللأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيع الله ورسوله إِن كنتم مؤمنين <ترجمة> <smug> انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا, زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاهات مما رزقناهم ينفقون اولئك اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجاتنا عند ربهم ومنفلة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبينك أنما يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 ويريد الله أَن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل حق الحق ويبطل الباطل ولو كرث المجرمون إذ إل ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من اني ممدكم بألف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله اللَّهَ الله عزيز حكيم إلي عشيكم النعاس مِنْهُ وَيُنَزِّلُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأناق واضربوا منهم كل بناء ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله وما يشاك قللاه ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فِئَةٍ فئة فقد, فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم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 وليبلي المؤمنين منه بلاء الحسنى إن الله سميع عليم جاء لكم وأن الله موهن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 وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ورسوله وَلَا تولوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعناها وهم لا يسمعون ان شر الدوام عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستعفون في الارض تخافون ان يتخططكم الناس فاراكم فآراكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول وتخونوا ان هاتيكم وانتم تعلمون اولم ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عَنْدِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَأَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْءٍ وما كان الله ليعذبكم وأنت فيهم وما كان الله معذبكم وهم يستغفرون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْوَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذين كفّون إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطّجب ويشأن ويشعال الخبيث بعضهم على بعض فيركمهم جَمِيعًا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم قل كفروا أي يغفر لهم ما قد سلف وأن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله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 والمساكين وبين السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما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 بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في البيعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى ويحيى من حي عن بيّنة وإن الله فلسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو ارائك هم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقلنكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ومسوله وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطر ورأ الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله.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 فَلَمَّا تَنَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَانِعِ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيعٌ مِّنْكُمْ إِنِّيَ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ عَيْقَابٍ إذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض الغر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدٌ أُولَئِكَ ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أمامها على قوم حتى يغيروا باب أنفسهم وأن الله سميع, وأن الله سميع عليم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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل منعته وهم لا يتكون. وَإِنَّ تَثقَفًاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدُوا بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَنَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَخَرَّمْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتَهُمْ فَانْتَبِئْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العليم وَإِنْ أَنْ يَخْدَرُوا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 ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُحَرِّضُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وان يكن منكم الف يغلب الفيل باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي يكون له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 واتقوا الله ان الله غفور رحيم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 وَإِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين ءامنوا وهاجوا وجاهدوا باموالهم وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ عَوْلِاءُ بَعْضٍ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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ۗ لَا عَلَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْلَا ق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 وَالَّذِينَ آوَى وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا من بعض وغياجا وزاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم